وكان هذا المجلس في ليلة الخميس التاسع عشر من شهر من شهر رجب لعام الواحد والثلاثين بعد الأربعمائة والألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله تعالى. في ترجمه عبد الله <ترجمة> عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال هو ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد قبل الهجره بثلاث سنين لازم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لانه ابن عمه وخالته ميمونه تحت النبي صلى الله عليه وسلم وضمه النبي صلى الله عليه وسلم الى صدره وقال اللهم علمه الحكمه وفي روايه الكتاب وقال له حين وضع له وضعه اللهم فقهه في الدين وضع له حين وقال له حين وضع له وضعه اللهم فقهه في الدين فكان بهذا الدعاء المضارع حبر الأمة في نشر التفسير والفقه حيث وفقه الله تعالى للحرص على العلم والجد في طلبه والصبر على تلقيه وبذله فنال بذلك مكانا عاليا حتى كان امير المؤمنين حتى كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يدعوه إلى مجالسه ويأخذ بقوله فقال المهاجرون ألا تدعوا أبناءنا كما تدعوا ابن عباس فقال لهم ذاكم فتى الكهول ذاكم فتى الكهول له لسان سؤول وقلب عقول ثم دعاهم ذات يوم فأدخله معهم ليريهم منه ما رآه فقال عمر ما تقولون في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح حتى ختم السورة فقال بعضهم أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا فتح علينا وسكت بعضهم فقال عمر لابن عباس أكذلك تقول قال لا قال فما تقول قال هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة فذلك علامة أجره فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا قال عمر ما أعلم منها إلا ما تعلم وقال ابن مسعود رضي الله عنه لنعمة الرمان القرآن ابن عباس لو أدرك اسناننا ما عاشره منا أحد أي ما كان نظيرا له هذا مع أن ابن عباس عاش بعده ستة ستا وثلاثين سنة فما ظنك بما اكتسب بعده من العلم فما ظنك بما اكتسب بعده من العلم بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن تبع الله أما بعد ف... فهذا الذي سمعناه الآن من كلام المصنف رحمه الله تعالى في ترجمتي حبر هذه الأمة في ترجمة حبر هذه الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قليل من كثير في مناقب هذا الإمام من أئمة آل البيت ومن أئمة أهل السنة وأغلب هذه الآثار التي أشار اليها المصنف مكلامه السابق هذا قد أخرجها الإمام أحمد في كتابه في فضائل الصحابه وعبد الله بن أحمد في زوائده على الفضائل، وأغلبها ما بين الصحيح والحسن، والذي يعني يعنينا. من مناقبه رضي الله عنه, عنه في هذا الكتاب في هذا المتن سعه علمه سعه علمه بالتفسير بتفسير كتاب الله عز وجل نعم وهذه المنقبه قدنا لها رضي الله عنهم من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم، وهذا الدعاء بلا شك يعد من أعظم المنم التي منى الله بها على هذا الصحابي الجليل وكما قد بينت من قبل في مجال السابقة في ما يتعلق بأداب طالب العلم وفي غيرها من المجالس أن من عباس رضي الله عنه لم يركن إلى دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو لم يتواكل ولكنه علم أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إن كان مجابا إن شاء الله إلا أنه لم يصل إلى ثمرته إلا بالأخذ بالأكباب بالجد والاجتهاد في تحصيل هذا العلم حتى يصل إلى ما وصل إليه من الإمامة والعلم ولو كان أحدنا نال أو حصل على دعاء النبي صلى الله عليه هذا لجلس في مكانه وقال لقد دعا لي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجد ولا اجتهد هذا خلاف سنن الله قد يدعو عالم لتلميذه بدعوة فتكون هذه الدعوة سببا في أن يرتقي هذا الطالب أو هذا التلميذ ليصير عالما ببركة دعاء هذا العالم الرباني <تصفيق> ولكن كما بينا هذه الدعوه وهذا الدعاء ليس وحده ليس وحده سببا إلا أن يقرن هذا الطالب هذا الدعاء بالجد والاجتهاد والحرص على تحقيق الغاية وأيضا من هذه الآثار أن العبرة في تقدم طالب العلم ليست ليست بسنه فقط قد يكون صغير السن ولكنه مجتهد ومتوكل حق التوكل على ربه في تحصيل هذا العلم وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما توفي النبي صلى الله عليه واله وسلم وكان قد بلغ الخامسة عشر يعني كان في سن الاحتلام أو قرب من سن الاحتلام وكان ما زال صغيرا لم يبلغ اسنان الاكابر من المهاجرين والأنصار فلم يعني يركم إلى سنه الصغير ولم يركم إلى الدعاء الذي حصل الذي حصله من النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه هرع إلى أبواب الأنصار من علماء الصحابة كي يسألهم عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعني صار أعلم الصحابة بتفسير كتاب الله و يعني هذا بلا شك لم يأتي بين يوم وليلة بل أتى بعد جهد جهيد والتوفيق فيه إصابة الحق ومعرفة الراجح في تفسير كتاب الله هذا بلا شك كان من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم له كذلك التوفيق أن يجد ويشتهر ولذلك كان عمر رضي الله عنه حريفا على أن يجلسه في مجالسه فيستفيد من علمه وفقه رضي الله عنه وهو يعني بلا ريب ترجمان القرآن وأعلم الناس أعلم الناس بكتاب الله عز وجل وقلم أن تجد آية إلا وفيها تفسير أو تبيين من ابن عباس رضي الله, الله لم يكن له نظير في تفسير كتاب الله عز وجل ويكفيه شهادة شهادة ابن مسعود الذي قال لا, لا أعلم آية من كتاب الله إلا أن أعلم أين أمزلت وفيما أنزلت ولو أعلم أحدا أعلم أعلم بكتاب الله مني لا لضربت اليه الاذل أو كما قال رضي الله عنهما رضي الله عنه <تصفيق> فلما يشهد إنه مسعود هذا الشهادة رغم أيضاً ساعة رغم ساعة علمه بكتاب الله هذا يدل على أن على أن ابن عباس كانت له الصدارة في المعرفة بكتاب الله قال الشيخ رحمه الله تعالى وقال ابن عمر لسائل ساله عن ايه ان قد الى ابن عباس تساله فانه اعلم من بقي بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم وقال عطاء ما رأيت قط أكرم من مجلس ابن عباس فقها وأعظم خشيه إن أصحاب الفقه عنده وأصحاب القرآن عنده وأصحاب الشعر عنده يصدرهم كلهم يصدرهم كلهم من واد يصدرهم كلهم يصدرهم كلهم من واد واسع وقال أبو وائل خطبنا ابن عباس وهو على الموسم أي وال على موسم الحج من عثمان من عثمان من عثمان رضي الله عنه فافتتح سورة النور فجعل يقرأ ويفسق فجعلت أقول ما رأيت ولا سمعت كلام رجل مثله ولو سمعته فارس والروم والترك لأسلمت وولاه عثمان على موسم الحج سنة خمس وثلاثين وولاه علي على البصره فلما قتل مضى إلى الحجاز فاقام في مكه ثم خرج منها إلى الطائف فمات فيها سنة ثمانية وثتين عن إحدى وسبعين سنة وهذا فيه المزيد من الفضائم والمناقب لهذا الصحابي الجليل ترجمان القرآن ونستفيد من فعل ابن عمر وكذلك من فعل ابن مسعود وكذلك من صنيع عمر أن الصحابة يعني كبار ولمان الصحابة نحو عمر وابن مسعود ثم ابن عمر كانوا يعزونا الى ابن عباس في تفسير القرآن وكانوا يحتجون بتفسيره في الغالب الأعمى وكانوا يشهدون له بأنه أعلم لأنه أعلم الناس بتفسير كتاب الله عز وجل وهذا بلا شك من صانيع الثلاثة ابن مسعود وعمر ربنا المشهود وعورة ابن عمر ولما اشتهر ابن عباس بالتفسير كانت قطبته في الموسم أي في موسم الحج في التفسير فاختار تفسير صورة النور لما تشتمل من الأحكام الهامة تتعلق بالأسرة المسلمة وبالبيت المسلم بالو وبالمجتمع المسلم الأجمل أيضا لفضله ولفضله رضي الله عنهما ولاه أثنان وولاه علي بعده وظل رضي الله عنهما يبص العلم ويبين تفسير كتاب الله حتى ناتى وتوفي رضي الله عنهما في, في الطائف في سنة 68 من الهجرة أسأل نسأل الله أن يجمعنا به في جنات المعين نرجو من إخواننا بارك الله فيهم أن يؤجلوا الاسئله إلى نهايه الدرس ان تيصر وقت لإجابة الأسئلة لا أريد, لا أريد من أحد أن يرسل إلي سؤالا عبر الخاص قال الشيخ رحمه الله تعالى المشتهرون بالتفسير من التابعين اشتهر بالتفسير من التابعين من التابعين كثيرون فمنهم, فمنهم أهل مكة وهم أتباع وهم ابن عباس كمجاهد وعكلمة وعطاء, وعطاء ابن أبي رباح واشتهر أيضا بالتفسير أهل المدينة وهم أتباع ابي بن كعب كزيد بن أسلم وأبي العالية ومحمد بن كعب القرضي واشتهر أيضا بالسفتير أهل الكوفة وهم أتباع ابن مسعود كقتادة وعلقمه والشعبي فلنترجم لحياة اثنين من هؤلاء مجاهد, مجاهد وقتاده مجاهد هو مجاهد ابنه <تصفيق> نعم بدأ المصنف هنا رحمه الله تعالى بعدما ذكر المشتهرين من التفسير من التابعين من الصحابة بذكر المشتهرين بالتفسير من التابعين و قد اشتهر من التفسير في أهل مكة كما بينا مجاهد وعكرمة وعطار أبي رباه كلهم تلميذ, تلميذ ابن عباد ولذلك تجد ولذلك أن الكثير من الآثار الواردة بالأسانيد في تفسير الآيات عن هؤلاء الثلاثة فقلم أن تخلو آية من كتاب الله إلا وفيها تفسير أحد هؤلاء ثلاث إما مجاهد وإما أكرمة وإما عطاء ويضاف إليهم قتادة أيضا من أهل الكوفة فيه. ثم آه زيد أسلم فقد يكون هؤلاء الأربعة يعني عليهم مدار التفسير في التابع ثم بعد ذلك من ذكرهم نحو أبي نحو أبي العالية ومحمد النكاح القرزي أيضا لهم ولكن ليس ليس بكسرة هؤلاء الأربعة مجاهد وعكرمة وعطاء وقتادة وزيد من أصل خمسة ولا خمسة وخمسة و... يعني كما ذكر شيخ الإسلام إن تيمية في مقدمة أصول التفسير في أول مقدمته أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يمت إلا وقد فسر كتاب الله كاملا على خلاف ما يظن البعض إما فسره تفسيرا قوليا أو عن طريق فعله في سنته صلى الله عليه وسلم الفعلية أو في سنته التقريرية استدل شيخ الإسلام على ما ذهب إليه بعده أدلة من وقف عليها يعلم السبب ما قرره شيخ الإسلام النقينية رحمه الله تعالى ومن استدل فيه شيخ الإسلام في مقدمته <تصفيق> ما قد جاء عن مجاهد أنه قال عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عربات ثلاث من فاتحته إلى خاتمته أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها فإن كان مجاهد أوقف ابن عباس على كل آية في كتاب الله يسأله عنها هذا يدل, هذا يدل على أن ابن عباس قد علم تفسير كل آية من كتاب الله وأن له رضي الله عنه أن يعرف هذا إلا عن طريق رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فكان ابن عباس علم تفسير كل الآيات ثم علمها منه مزاهد فمن باب أولى أن يكون الأعلم بهذا هو رسول الله صلى الله عليه وآل وسلم وكذلك يعني كما بينا فيما تصبق من كلام ابن مشعود أنه ما أنزلت آية إلا هو يعلم أين أنزلت وفيما أنزلت إن كان ابن مشعود أيضا على هذا العلم بآية الكتاب فمن أين طلقاه في لم يطلقاه إلا من الرسول صلى الله عليه وآل وسلم فيرجع ايضا إلى ما قال الشيط الإسلام في مقدمته في إثبات هذا الأمر فنحن نعتمد على تفسير التابعين لأنهم في الأغلب العام تلقوه من الصحابة الذين تلقوه من الرسول صلى الله عليه وسلم نعم وليس له قطم المرفوع في, في كل أثر ولكن يعني قلما تجد تفسيرا عن عن التابعين إلا ويكون له أصل وإلا وإلا أن يكون يعني قريبا من الصواب ممن اتى بعده لو أن يكون أقرب إلى الصواب ممن أتى بعده وقد قل الخلاف بينهم في عدة مسائل خاصة فيما يتعلق بأصول المعتقد وبأصول العبادات لأنهم كانوا على منهج واحد، ويعني الكثير أو أغلب الاختلافات التي جاءت بينهم كانت من باب اختلاف التنوّه في تفسير الآيات، وقلما تجد اختلافا تضاد إلا في القليل جدا من الآيات، هذا فيما يتعلق بتفسير الآيات. قال الشيخ رحمه الله تعالى أولا مجاهد هو مجاهد ابن جبر المكي مولى السائب مولى السائب ابن أبي السائب المخزومي غلد سنة 21 من الهجرة وأخذ تفسير القرآن عن ابن عباس رضي الله عنهما روى ابن إسحاق عنه أنه قال عرضت المصحف على ابن عباس ثلاثة عرضات من فاتحته إلى خاتمته أوقفه عند كل آية وأسأله عنها وكان سفيان الثوري يقول إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به واعتمد تسيره الشافعي والبخاري وكان كثيرا ما ينقل عنه في صحيحه وقال الزهبي في آخر ترجمته أجمعت الأمة على إيامة مجاهد والاحتجاج به توفي في مكة وهو ساجد سنة أربع ومئة عن ثلاث وثمانين سنة وكما بينا أن مجاهد رحمه الله تعالى كان من أكابر كلمذة ابن عباس الذين تلقى عنهم التفسير وكما بينا الشيخ ابن رفين هنا في كلامه أن مجاهد رحمه الله قد اعتمد تفسيره البخاري ومن قبله الشافعي وقد قام أحد المعاصرين لجمع تفسير مجاهد لكتاب الله في مجلد واحد آآ وعدد مرويات تسفيره تضحف له وأغلب أسانيد مجاهد في التفسير والتي أخرجها والتي أخرج أغلبها وأخرجها كلها تقريبا ابن جرير في تفسيري ابن أبي حاتم هي تدور على مرويات ابن أبي نجيح ابن أبي نجيح المجاهد وقد اختلف في اعتماد دواية ابن أبي نجيح المجاهد حيث قد أعلت بالانقطاع حيث قيل إن ابن أبي نجيح لم يتلقى التفسير مباشرة عن مجاهد ولكن من يبحث, من يبحث في هذا يجد أن, أن ابن أبي نجيح وإن لم يتلقى التفسير شفاهة كله عن مجاهد إلا أنه قد أخذه عن طريق الوجادة والمجادة معتمدة على الراجح عند أهل العلم ولذلك كان الراجح أن مرويات ابن أبي نجيح المجاهد يحتج بها وهي خد كما ذكرنا عليها أغلب أو أغلب الآثار جاءت هذا الطريق المجاهد اهضرنا هذا اهضرنا اغلب تفسير مجاهد ما. ولذلك كان مجاهد رحمه الله تعالى مجاهدا في الحرص على تعلم وتفسير كتاب الله سبحانه وهذا مما رفعه الله به حتى صار اماما لانه التابعين ما. قال الشيخ رحمه الله تعالى ثانيا قتادة وهو قتادة ابن دعامه السدوسي البصري ولد أكمة أي أعمى سنة وستين وجد في طلب العلم وكان, وكان له حافظة قوية حتى قال عن نفسه ما قلت لمحدث قط اعدني وما سمعت أذناي شيئا قط إلا وعاه قلبي وذكره الإمام أحمد فأطنب في ذكره فجعل ينشر من علمه وفقهه ومعرفته بالاختلاف والتفسير ووصفه بالحفظ والفقه وقال قلما تجد من يتقدم، أما المثل فلعل وقال هو أحفظ, أهل هو أحفظ أهل البصرة لم يسمع شيئا إلا حفظه توفي في واصف سنة, سنة سبع عشرة ومئة عن تستة وخمسين سنة نعم وقتاد رحمه الله تعالى من أئمة التابعين أيضا ومن الذين على أقوالهم أو يعني الذين هو أحد من يعتمد على أقوالهم في تفسير كتاب الله، مقلما تخلو آية من تفسير من تفسير النقطةدة، وقَتَدَة، وأيضا من من يدور عليه الإسناد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد عدّه ابن ابن المديني في أول كتابه في العلم من من الستة الذين يدور عليهم الإسناد. فقطادة رحمه الله تعالى كما بينا نصنه هنا في ترجمته له ولد أكمة. رحمه الله رغم هذا ما منع هذا من من التفقه في كتاب له من رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكم من صحيح لم يصل إلى ما وصل إليه قتابة ومن هو ابتلي بمثل ابتلي به قتابة من ذهاب البصر ورغم هذا كانت له حافظة قوية وهذا يعني أمر ملحوظ وملموس في كل من فقد أو ابطلي بفقد بصره من العلماء أن الله يعوده عنها حافظة قوية وبصيره صائبة هذا واضح وملموس نلمسه في علماءنا المعاصرين نحو إمام السنة الإمام ابن باز رحمه الله تعالى ونحو شيخنا الشيخ وبيت الجابري وفضل وعلمائنا الأحياء فسحنا تجد ان هؤلاء الحافظة القوية رغم أنهم قد اطولوا بفق البصر، فقتاد من من يدور عليهم إثناده حديث نظيف الله رغم هذا لم يخلق قتاد من بعض ما من أولى المآخذ التي عليها أنه كان يرى القدر ولكن لم يكن داعية إليه والذي يظهر والله تعالى أعلى وأعلم أن قول قتادة في القدر لم يشمل إنكار العلم فحاش قتادة أن ينكر علم الله عز وجل فليس قتادة من القدرية مفاة العلم حشاه, حشاه من ذلك وإنما لو تأثر ببعض هناك التي وجدت في في هذا في رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك ان يكون لدينا يقول الذهبي رحمه الله تعالى كما ذكر هذا في سير النبلاء النبلاء وكذلك قاله أو نقله أيضا عن عبد الرحمن بن مهدي ونقله أيضا لمزدي في تهذيب الكمال في ترجمة قتادة أن عبد الرحمن بن مهدي كان يقول أترك كل من كان رأسا في بدعة يدعو إليها فقال يحيى بن سعيد لعبد الرحمن كيف تصنع بقتادة وابن ابي مروان وعمر بن ذر وذكر قوما ثم قال يحيى ان ترك هذا, هذا الضرب ترك ناسا كثيرا وطبعا الذي يظهر من كلام يحيى هذا ان هؤلاء كانوا قد وقعوا نعم في شيء من هذه البدع ولكن ولكن ليس لم يكن كلهم دعاة إلى هذه البدع ولو كان فيهم داعية ولو كان فيهم داعية كان معروفا بالشق أي في الرواية حتى لو افترضنا أن أحدها هؤلاء كان داعية إلى بدعته وقد يقال هذا في حق نحو عمر النظر هذا كان هذا وإلى الإرجاء فكان في الرواية صدوقا كان في الرواتب صدوقا ولذلك قبرت مروياته في الحديث وقد قال عمرو بن علي ثلاث عبد الرحمن بن مهدي حميد الطويل كان أرد أن يقارنه بختابة فقال ابن مهدي ختابة أحفظ من خمسين مثل حميد ختابة أحفظ من خمسين مثل حميد قال أبو حاتم الرازي صدق ابن مهدي وكلاهما أي حميد وختابة راوية عن أنس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 إذا روى عنه شعب فإننا نأمن تبنيسه لأن شعب لم يروي عنه إلا ما سمعه عن أنس رحمه الله تعالى ورضي الله عنه من عن أنس ومحاب النبي صلى الله عليه وسلم أراد المزيد في معرفتي فضاء القطابة وفي معرفة درجة متيفة ليرجى إلى تهديب الكمال وإلى سير أعلم المزلال من محافظ رحمه الله. فقط طيب نود أن ندخل في ما يتعلق بالمحكمة المتشابه في كتاب الله ولكن هذا الموضوع يطول أو يعني يحتاجه إليه إلى المجلس القاضي فنكتفي بهذا إن شاء الله تعالى ونرجع هذا إلى المجلس القادم وإن شاء الله تعالى لنا موعد بعد صلاة الأشياء هنا بتوقيت توقيص يعني في حوالي الساعة العاشرة مع درس توقيص شرح الممتع الشيخ بن ورسيني رحمه الله تعالى وأنبه على أن الشيخة أبيض الجبرية حفيز لقَط ألقى علينا ال اليوم درس درسه وفي كتاب التوحيد ولكن واضح أنه كان في إشكال في غرفة البراءة حقت أصل البرنامج البيولوجي عموما فلما نتمكن من أن ننقل لكم الدرس فإن شاء الله لعل أرسله الآن إلى المشرف على الغرفة كي يعني يوزعه عليكم الآن أو إلى أن يعني أن أن يأتي وقته درسنا التالي إن شاء الله تعالى. أصلي الله على محمد رضي الله عنه وسلم.